ليسَ لَْيكُمْ دُاحنَ تَ بتَغُ فَض لَََِّبِكُم فَإذاَا أَثَوتُم مِنَا رَفَاتٍ فَذكُر اللهَّه عندَمَشْعر الحَرَم فَذكُر اللهَّه عِندَ المَشعرِحَرَامِ الله المشعر وَذكُوه كَمَا هذكُم وَإِنكُنتُم مِن قبلِهِ لَمِنَ الظَّام يفيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابا اكن شد ذكر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 قُلَاائِكَ لَ نَّصبٌ مَِّا كَسَبُ واللهُ سَرع الْ